WA'BUDULLAHA walatu LA bi BIHI SHAY'A WA BIL WALIDAYNI IHSANA WA BIZIL QURBA WAL YATAMA WAL MASKINA kurba WAL JARIL JANBI WAS SAHIB BIL JANBI والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 منزلي ولم يعلموا ولم يعلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث كف الملامة إنما بجير I'll